الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم غير المضوب عليهم ولا ضالين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدر رسول عزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يتلو عليهم آياته والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الخمار يحمل أسفارا شَمَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ادَّعَوْا أَنَّهُمْ آمَنُوا بِاللَّهِ ثُمَّ كَفَرُوا يا أهل الله من دون الناس من الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت الله والله عليم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فيُنَبِّئُكُم فيُنَبِّئُكُم بما كُنْتُمْ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة قَالَ اللَّهُ أَكَذِبُرْ عَلَيْكُمْ عَلَّنْكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْتَ تجارة الله خير الرزق.